اسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كشوا إني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نوسى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 يَدَكَ يدك جَنَاحِكَ جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إِنَّهُ طغى قال رب اسرح لي صدري ويسر لي أَمْرِي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 إنك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ اوحينا إلى أمك ما يوحى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 فَأْتِيَاهُ فقولا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تعذبهم قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ من رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى من اتَّبَعَ الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّا على من كذب وتولى قال سم ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الاولى قال علمها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 سَتَا قُلُوا وارَءُوا انَّ آمَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ منها خلقناكم مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى.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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هادان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد الْيَوْمَ اليوم من قَالُوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أسد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء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 والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جزنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمنى ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوبكم وَلَا تَطُغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثاري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدين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 جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسين أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قَالَ لهم هَارُونُ من قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فاتبعوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لن نبرح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا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 خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري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 لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات لروحمان وخشعت الأصوات لروحمان فلا تسمع إلا همسا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 للحي وقد خاب من حمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك ذل قرآننا عربيا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 كَيَ فلا زَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَن تَظْمَأَ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 114. وعصى آدم ربه فغوى 115. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتيا من تبعه داية فلا يضل ولا يسقط ومن أعرض عليك ريم فإن له ما يسدد ضنك جَعَلْتَنِي <تشرتني> أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ <بصيرا> قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجزي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ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 We gaan ervan uit فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بِالصَّلَاةِ واستبر عليها لا نَسْأَلُكَ رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يَأْتِينَا بِآيَةٍ من ربه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 قل كل, كل متربص ستربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى